رَ اللهَّ وَجلَتقُوبون وَإذَا تُرَت عَلَم آيَتُ زَادَتم إمَانَ وَعَلَ رّ ييتَوكلُون الذيينَ يُقمون الصَّلَةَ وَمَِّا رَزَقنَ ي فِقُون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين نكارهون يجادلونك في الحق بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِشْدَاطَ طَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لكم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 اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ يقولونكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم نعاس امنت من وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما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 سَأُنقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا قَوْلَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقْ إِلَّا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 يغضبن من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبرئ المؤمنين من ملباء ان حسن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدد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 وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ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 ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفك الناس تخافون ان يخطفك فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عليكم لَكُمْ فُرْقَانٌ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العظيم.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 hijaratan min as-samaa'i awqatina bi'azaabin aleem wa id qaala allahumma <and> in kaana haadhaa huwa min 'indika fa'anthir 'alayna min as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 اصْدِي فَذُوقوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَيَكُونُهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ أَوْ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هم وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ يَعُودُوا fa'lamu annallaha mawlaakum ni'mal mawla wa ni'man naseer ni'mal mawla wa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 شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولو تواعدتم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 سيروا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ اوريكم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله وَلَا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وإذ زين لهم الشيطان وَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا المسلمين ك يَضبُ نَجوهَهُ وَأَدَب رَ وَذوقُ ذَابَ الحَرقَ ذَلكَ بمَا قَمَت وَأَنَّ الله لَسَ بظَنامِ للابدَ كَدَأ بآارِف الرعونَ وََّذينَ منِن قَبهِم فَر بِآياتَاتِ الل فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِيمْ إَِّ اللهَّه قَوْ شَديدُ العقاب ذَلِكَ بِأَن اللهَّه لَمْ يَكُمُغَّيرًا نِعْمَةً أَن عَمَهَا عَلَى قَوْمِن حتىَتَّ يُغَيير مَا بِأَفُسِيم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَوْرَثْنَا آلَ فِرْعَوْنَ Kulun ka nõu valimine Kulun ka nõu valimine In nasharad jubaab Inde Allahi الذine kfaroo Fõhum la َت وَم لَا يتَّقُون فَإَِّا تَسْقَفًام فيِي الحَوْبِ فَشَّدِ بِم مَنْ خَلْفَوُم عََّ مِذَّكَون وَإَِّ تَخَافًَا مِ قَوْ مِ خِييلَةَ إِلَيْهِمْ على صَوون حسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لما استطعتم من قوتي وبالرباط الخير ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من لا تَعْلَمُونَ وَمَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّقِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ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 راحه حتى يثخن في الاول تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا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 إِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ تَفْعَلُون تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا تَفْعَلُون تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سبيل الله وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحى ببعضهم أولى ببعضهم